أحل لكم لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرفث إِلَى نِسَائِكُمْ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم. أحل لكم لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرفث إِلَى نِسَائِكُمْ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم. لكم أحل لكم لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرفث إِلَى نِسَائِكُمْ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم. لكم وَحِلَّ لَكُم لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ أُحِلَّ لَكُم لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ أُحِلَّ لَكُم لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ وَحِلَّ لَكُم لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَا دَعَوْتُمْ بِهِ فِيهِنَّ وَمَا يَأْتِيكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنْ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الْرَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Hunn libasun lekum ve entum libasun lehun Hunn libasun lekum ve entum libasun ve Hınnı libasıllakum lakum atım libasıllıhınnı libasıllakum ve atım libasıllıhınnı هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هن لباس, لكم وأنتم لباس لهن هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَكُْ عَمَ علم الله أنكم كنتم تختان أنفسكم، فَتَابَ عليكم وعفى عنكم. أنكم كنتم أنفسكم، فتاب عليكم وعفى عنكم.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 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَكُْ عَنْكُمْ علم الله أنكم كنتم علم الله أنكم كنتم تختان أنفسكم، فَتَابَ عليكم وعفى عنكم. أنكم كنتم أنفسكم، فتاب عليكم وعفى عنكم. عَلِمَ الله أنكم كنتم تختان أنفسكم، فَتَابَ عليكم وعفى عنكم. علم الله أنكم كنتم تختان أنفسكم، فتاب عليكم وعفى عنكم. علم الله أنكم كنتم تختان أنفسكم، فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشرهن مَا كَتَبَ كتب الله لكم. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم.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 نوب تغوا ما كتب الله لكم فالان باشروه النوب تغوا ما كتب الله لكم فالان باشروه النوب تغوا ما كتب الله لكم فالان باشروه النوب تغوا Falân başıruhun ve betegu ma katab Allahu l-kum. Falân başıruhun ve betegu ma katab Allahu l-kum. Falân Nabt et o muakat et Allah'ı lakin şimdi başları onları nabt et o muakat et Allah'ı lakin şimdi başları onları nabt et o muakat et Allah'ı وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الخيط الْأَسْوَدِ مِنَ الفجر. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الخيط الْأَسْوَدِ من الفجر.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 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ من الخيط مِنَ من الفجر وَكلُل وَشبُ حتى يتبّنَ لَُ الخيط الأبيضُ من الخيط الأسوَد من الفجر وَكلُلُ وَشبُ حتى يتبّنَ لك الخيط الأبيضُ من الخيط الأسوَدِ من الفجر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 ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ثم أتم الصيام إلى الليل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 Thumma atim al-ciama ila al-lail, walla tabashiruhun, wa antum maakifun fil masajde. وَإِنْ كُنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ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 ونَوَأَن تُمْعَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ثُمَّ أَتِم الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَن تُمْعَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ثُمَّ أَتِم الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ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 وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقَرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقَرَبُوهَا كَذَلِكَ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 118. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقوون. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم ي 117. تلك حدود الله فلا تقربوها كَذَلِكَ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 119. تلك حدود الله فلا تقربوها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 117. تلك حدود الله فلا تقربوها 118. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 119. تلك حدود الله فلا تقربوها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 أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الْرَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ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 هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُم كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فالآن مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ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 118. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 119. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.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 119. تلك حدود الله فلا تقربوها 110. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 111. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.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 تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 118. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم hun lıbasıllıkım ve atom lıbasıllıhun. Alim Allah annkom kon tum tahtanun afsakum fatab aliyum ve afaanum. Falan başr وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمَّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيِّلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ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 118. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون لَكُمْ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.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 هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لباس لهن عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُم كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أنفسكم فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ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 هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُم كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ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 117. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 118. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى حكام لتأكلوا فريقا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا.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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا. ولا بينكم بها الحكام لتأكلوا فريقا.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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا. ولا بينكم بها الحكام لتأكلوا فريقا.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 Lta'kulu feriqa min amwal insan bil ithmi ve an tum ta'lamun. Lta'kulu feriqa min amwal insan bil ithmi Nasib el ithm ve an tum tâlemun, ltaakolu feriqam min amwal nasib el ithm ve an tum Lta'kulu feriqa min amwalı nasib el ithm ve an tum ta'lamun. Lta'kulu feriqa min amwalı nasib el ithm Nasib el ithm ve an tum tâlemun, ltaakolu feriqam min amwal nasib el ithm ve an tum Lta'kulu feriqa مِنْ amwalı nasib el ithm ve an tum ta'lamun. Lta'kulu feriqa min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 Nasib el ithm ve an tum tâlemun. Ltaekul fereqam min amal nasib el ithm ve an tum tâlemun. Ve كامل تأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحق كامل تأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكم كامل تأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بِهَا بها إلى الحكم كامل تأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحُكْم كامل تأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحُكم.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 يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج.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 وليس البر أن تأتي البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى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 وليس البر بان تاتى البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وليس البر بان تاتى البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتل البيوت من ابوابها 119. واتقوا الله لعلكم تفلحون 110. واتقوا البيوت من أبوابها 111. واتقوا الله لعلكم تفلحون 112. واتقوا الله لعلكم تفلحون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 واتقوا الله لعلكم تفلحون واتلوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون واتلوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 وَأَتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا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 55. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا είναι الله لا يحب المعتدين فِي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 127. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فِي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين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 إن الله لا يحب المعتدين يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى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 يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ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 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تأتى البويات من ظهورها، ولكن البار من التقاء، وأتى البويات من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا. إن الله لا يحب المعتدين يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى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 وقتلوهم حيث ثقثتمهم وأخرجهم من حيث أخرجكم والفتنة أشد من القتل وقتلوهم حيث ثقثتمهم وأخرجهم من حيث أخرجكم والفتنة أشد من القتل 178. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والتقال 179. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والتقال 잠깐만 judgment Driver 118. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 129. والفتنة أشد من القتل 110. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل وقتلوهم حيث ثقفهمهم وأخرجهم من حيث أخرجكم والفتنة أشد من القتل وقتلوهم حيث ثقفهمهم وأخرجهم من حيث أخرجكم والفتنة أشد من القتل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 وقتلوهم حيث ثقثتمهم وأخرجهم من حيث أَخْرَجُوكُمْ والفتنة أشد من القتل وقتلوهم حيث ثقثتمهم وأخرجهم من حيث أخرجكم والفتنة أشد من القتل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 فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَبَتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيِّلِ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 Falân باشروهن و بتو ما كتب الله لكم و كلوا و شربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن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 بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاذم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل التي قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتى البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون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 من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن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 118. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 119. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكم كامل لتأكلوا فريقاً لتأكلوا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج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 واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم 124. وحيث أخرجوكم 125. والفتنة أشد من القتل 126. لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن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 كامل تاكلوا فريقا لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاذم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل التي قل هي مواقيت للناس والحج وليس تاتى البيوت من ظهورها ولكن من البر من اتقى واتل البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم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 117. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 118. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها إلى الحكم كامل تأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج